إن الحمد لله تعالى أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله شريك له أولاً أنتو وكانت أجازة طويلة يعني فأعودنا الحمد لله وفي حياه لقاء اليوم النهارده مقسوم لقسمين القسم الاول تذكره والقسم الثاني هنتكلم فيه عن سلسله عن سلسلة اسلوب حياتي القسم الاولاني القسم الاول تذكره يقول الله عز وجل تذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ويعني أنا أولكم فأنا أولكم من يحتاج إلى تذكرة يعني كلنا نحتاج إن حد يذكرنا بالله عز وجل وأنا أولكم أحتاج إلى أحد يذكرني بالله سبحانه وتعالى قسم الأول هنتكلم فيها عن تذكرة سريعة يقول الله عز وجل ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انتبه يعني الله عز وجل برحمته على عباده أن جعل لنا شهر نعبد فيه الله سبحانه وتعالى شهر 30 يوم نعبد الله عز وجل في هذا الشهر هو شهر رمضان فمنا من اجتهد ومنا من من قام ومنا من اجتهد ومنا من قرأ القرآن وختم أكثر من ختمه ومنا من تصدق ومنا من تعبد لله عز وجل ومنا ومنا ومنا, ومنا فلا تكونوا كالتي نقرت غزلها بعد قوة انكافه تمام؟ تضيعوش أعمالكم بسرعة حفظ على الأعمال شوي، حافظ على الأعمال، لأنها قلما ما تعود. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لسيدا عائشه رضي الله عنها كان يقول لسيدا عائشه حافظي على النعمة، فإن خرجت فقلما أن تعود. فمن نعمة الله عز وجل على عباده الأعمال الصالحة. تمام؟ فمن نعمة الله سبحانه على عباده. الأعمال الصالحة الأعمال التي ترضي الله سبحانه وتعالى فنحافظ على الأعمال بالغيرة بالنميمة بالنظر إلى الحرام نحافظ على الأعمال من الغيبة من النميمة من نظر إلى الحرام من, من الكلام فيما لا يفيد في من تضيع الأوقات تمام؟ يعني كانت تذكره مهمه جدا كان نفسي واياكم ان على الاعمال لكي يرضى الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالتي نقضت لها من بعد قوه الانكافه تمام شباب تمام طيب القسم الثاني هو عباره عن اسئله يعني احنا يعني هنتكلم عن اسلوب حياة عباره عن اسئله سريعه كده نعيد تاني الهدف من اسلوب حياة تمام هو ليه احنا بنتكلم عن اسماء الله عز وجل ليه بنتكلم عن اسماء الله عز وجل وليه سمينا وليه سمينا الفلتر باسم اسلوب حياة ليه ايوه كيف تعرف الله جل جلاله تعرف عظمته وقدرته كيف تعرف على على قدره الله سبحانه وتعالى طب اسمعوا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه 100 الا واحده تمام النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل من عدها دخل الجنه ولكن قال من احصاها احنا بنحاول نحصي اسماء الله عز وجل. مش نعدها لا نحصيها يعني ايه نحصيها يعني نفهمها نتدبرها نجعلها اسلوب حياة نجعل اسماء الله عز وجل اسلوب حياة اسلوبي في الحياة طريقتي في الحياة ازاي اتعامل مع الناس ازاي اتعامل مع الله ازاي اتعامل مع دين الله سبحانه وتعالى اسلوب حياة تمام طيب وايه تاني لان كلما عرفت الله سبحانه وتعالى كلما عرفت الله سبحانه وتعالى <تصفيق> زادت عندك الخشيه بالله سبحانه وتعالى يعني ايه الكلام ده يعني مثلا كل البشريه عارفه ان الله عز وجل او معظم الناس او جل الناس عارفين ان الله عز وجل خلق السماوات والأرض صح ولا غلط؟ طيب أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض طيب العلم ده عمل إيه في إيمانك زاد إيمانك زود إيمانك هل الإيمان ده هذا أنك عرفت أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض يكفي على أن تستقيم على أمر الله لان معظم الناس كل الناس عارف ان الله عز وجل خلق السماوات والارض منهم النصراني عارف ان الله عز وجل خلق السماوات والارض منهم اليهودي عارف ان الله عز وجل خلق السماوات والارض على مختلف طوائفهم على مختلف ملتهم على مختلف يعني انتمائهم فطبيق أن انك تعرف ان الله عز وجل خلق السماوات والارض هذا يعني هذا الإيمان لا يكفي على أن تستقيم على أمر الله عز وجل طب إيه طب مع أن إبليس عارف أن الله عز وجل خلق السماوات والأرض ولكن لم يستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى طيب طيب برضو يعني حجم الإيمان حجم الايمان يكون عندما يكون اقل من الشهوه حجم الايمان ايمانك بالله سبحانه وتعالى ايمانك بقدره الله ايمانك الله يرى عندما يقول من الشهوه طاقه المقصيه يعني امتى طاقه المقصيه عندما يكون بأن الله يرى أقل من الشهوة عندك حجم الشهوة قوي جدا بس علمك وإيمانك ضعيف. انت عايز وين يعني؟ عايز أول حاجة تصبح الاستقامة تصبح الاستقامة صعبة على ضعيف الإيمان وتهون وتسهل على أقوياء الإيمان. فيتفقيم بلا جهد لأنه لأنهم يروا عظمة الله جلد في علام يقول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يصلب قصر وحصر أي لا أحد يستقير على أمر الله ولا أحد يخشى الله عز وجل إلا العلماء من هم العلماء اللي هم نفسين عمم اللي هم يعني مثلا يعني لابس مقصر ولابس جلبية لا العالم الذي يعرف حدود الله عز وجل وحدود نفسه العالم الذي يعلم ويعرف عظمة الله سبحانه وتعالى هل نعرفه تسبب الخشية المعرفة والعلم تسبب الخشية والخشية تسبب الاستقامة تكون سبب الاستقامة فأنت تخشى الله عز وجل بقدر ما تعرف فأنت تخشى الله عز وجل بقدر ما تعرف وأن من خاف مقام ربه ونهى نفسه عن الهوى. كلما وجدت نفسك تتساهل في أمر من توامر الله عز وجل فحكم على نفسك بأن خشيتك ضعيفة لأنك علمك بالله ضعيف لما الهدف من السبب السبب والتكلم عن, والتكلم عن أسماء الله عز وجل هي معرفة الله لأننا كلما كلما عرفنا الله عز وجل زادت عندنا الخشية وكلما زادت عندنا الخشية زاد الاستقامة ده جو عن سؤال اسئلة كتير جدا ومتكررة هو ليه انا مبخشاش في الصلاة هو ليه انا مبخشاش في الصلاة هو ليه انا دايما ضقع في المعاصي هو ليه انا دايما اعوض لمعصيات فلانية هو ليه هو ليه آه لاننا ايماننا ضعيف معرفتنا بالله غير كافية لكي نخش الله عز وجل فكلما زاد زادت المعرفة معرفتك بالله عز وجل زادت الخشية وكلما زادت الخشية زيادة الاستقامة تمام فمن أحصوها داخل الجنة وبنحاول نحصي أسماء الله عز وجل بالتدبر في معانيها بنجعلها أسلوب حياة لنعرف عظمة الله عز وجل وقدر الله سبحانه وتعالى لمعرفة كيف ندعو الله سبحانه وتعالى ناس كتير جدا مش عارفة تدعو الله سبحانه وتعالى يبقى كيف ندعو الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العليا توظيف الاسم ازاي تستخدم الاسماء في اماكنها الصحيحة توظيف الاسم متى ادعو باسم الله المدبخ متى ادعو باسم الله الرزاق؟ متى ادعو باسم الله الجبار؟ الى معرفة الله، معرفة الله عز وجل تؤدي إلى خشية، تؤدي إلى استقامة. أي كلما زادت المعرفة بالله سبحانه على زادت خشيتك بالله سبحانه وتعالى زادت استقامتك على طريق الله على طريق الله سبحانه تعالى. علشان كن النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا حاجة مهمة جدا. وربط على النبي صلى الله عليه وسلم ربط لنا بين العلم والخشية قال النبي صلى الله عليه وسلم انا اعلامكم بالله انا اعلامكم بالله واشد منكم واشدكم منه خشية بقى ربط النبي صلى الله عليه وسلم العلم بالخشية كلما علمت قدر الله سبحانه وتعالى كلما علمت عظمت الله سبحانه وتعالى زادت عندك الخشية أنا أعلامكم بالله وأشدكم منه خشية أعرفت بقى تخشى الله عز وجل أعرفت لما تقف بين هذه الله عز وجل تستشعر عظمت الله سبحانه وتعالى وتخشاه وتخشى في الصلاة ازاي لما تعرف الله سبحانه وتعالى طب هنعرف الله عز وجل ازاي بأتمائن خسن عاصر ثلاثين العلم فالموضوع مش موضوع يعني طرف فكري لا الموضوع قائدي الموضوع علاقة بين العبد وبين ربه ازاي اتعامل مع الله سبحانه وتعالى ازاي اتعامل مع خالق الكون فالموضوع يعني الـ الـ علشان كده احنا سميناها أسلوب حياة أسلوب حياة يعني ما اقدرش ما اقدرش افصل بين بين علاقتي مع الله عز وجل وعلاقتي مع الناس لانها كلها مترابطه الى مترابطه مع بعضها يعني لو علاقتي مع ربنا عز وجل كويس تبقى كويسه, كويسة تمام وعلاقتي مع الله عز وجل جيدة وبخش الله عز وجل أكيد العلاقتي مع الناس بتبقى كويسة فإحنا ده, ده يعني ده كان القسم الثاني إحنا ليه بنتكلم عن أسماء الله عز وجل وفضل الله سبحانه وتعالى يعني والله يا شباب يعني كل ما أقول أنا كفاية كده في الكلام عن اسمالنا عز وجل وننتقل الى يعني جزء اخر من برضو اسلوب حياة ونتكلم عن عن حاجة تانية وبنكامل اسلوب حياة في حاجة تانية أرجع وقول لك توصلنا شوية نتكلم عن الاسم ده الاسم ده مهم جدا في حياتنا لازم نتكلم عنه طيب وارجع تهاية طب اقول يعني طب فايا كده احنا يعني بقلنا قراب سنتين دلوقتي مع بعض بنتكلم عن اسماء الله عزوجل حياة مع اسماء الله سبحانه وتعالى لا طيب نشوف حالة تانية نتكلم فيها برضو ونكمل فيها اسلوب حياة لا استنى خليك وبعد كل اسم بنتكلم فيها عن عن الله سبحانه وتعالى ونعرف ونعرف الله ونعرف قدر الله سبحانه وتعالى أكتر بي بي يعني بيبين لك جدا ومفتح لك حاجات كتير وازاي تتعامل مع الله عز وجل وازاي تقرب بينك لله وتدعوه وازاي تتعامل مع اسماء الله عز وجل مع الناس يبقى اسماء حياتك مع الناس تتعامل مع تتعامل مع الصغير تتعامل مع تتعامل مع, مع رئيسك في الشغل ورئيسك في العمل تتعامل مع المرؤوس وتبقى انت يعني بتربط بين علاقتك مع الله عز وجل وعلاقتك مع الناس تمام وسبح اللهصنا سأمثل حاجة لمعرفة الله عز وجل وأمثل حاجة لكي نتعامل مع الله عز وجل ولكي يعاملنا الله عز وجل من منا يعني من منا لا, لا يشتاق الى معاملة الله عز وجل الله من منا يعني لا يشتاق الى ان يعامله الله عز وجل وان يربيه الله سبحانه وتعالى مشتاق إلى معامله الله عز وجل, الله عز وجل سبحانه وتعالي. كان لقاء اليوم عليكم في أول وإن شاء الله مع بعض. ان شاء الله عز وجل القادم ومع اسم جديد من اسماء الله عز وجل ومع اسلوب جديد من أسلوب حياة مع أسماء الله سبحانه وتعالى نعيش به مع الناس نعيش به مع الله عز وجل نرسم به أسلوب حياة يرضي الله عز وجل ويرضي النبي صلى الله عليه وسلم يعني جزاك الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد الله إلى أنت أستغفرك وتبورك